قال رحمه الله قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكمر وله ذريه ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وهذا مثل أيضا من أمثال القرآن العظيمة فهو مثل مضروب لمن عمل أعمالا جميلة وطيبة ولوجه الله سبحانه وتعالى من صدقه وغيرها من أعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ثم عمل أعمالا مفسدة لها مفسدة لهذه الأعمال الصالحة فمثله كمثل صاحب هذه الجنة فعنده كان بستان مسرور به وفي غايه الفرح به ثم كبر ذلك صاحب بستان وما استطاع ان يعمل وكان يأكل منه وأولاده يأكلون منه ثم كبر أصابه الكبر وله ذريه ضعفاء أولاد صغار وهو لا يستطيع ان يعمل في هذا البستان فيأتي بذلك الريع الذي كان يأتي به منه عند شبابه وله ذريه ضعيفة لا تستطيع أيضا تعمل وتقوم مقام الوالد الذي قد أصابه الكبر وزد على هذا أصاب هذا البستان إعصار عظيم وريح شديدة توت عليه ارتفعت ثم جاءت على ذلك البستان وليس مجرد ريح فقط وإعصار بل فيه نار هذا الإعصار فيه نار فاحرق ذلك البستان وهكذا أيضا هذا الرجل الذي كان يعمل بطاعة الله ويعمل أعمالا حسنة فأعمل أعمالا فاسدة ومفسدة فأسزت تلك الحسنات وأسزت تلك الأعمال الطيبة فمثله كمثل صاحب البستان هذا الجميل الذي كان في غاية السرور به وكان يرج عليه ما يرد من الخير هو وأولاده يأكلون من ذلك البستان عجز بعد ذلك عن الخدمة في هذا البستان وأصابه الكبر ودرية ضعيفة ما أستطيع أن تعمل تقوم مقاما ثم بعد ذلك أرسل الله على هذا البستان إعصاره فيه نار احرق ذلك البستان وهذا أيضا كذلك أحرق أعماله بالأعمال الفاسده المفسده له وهذا من الادله التي تقدمت معنا أنه ربما كانت هناك أعمال فاسدة مفسدة تأتي على أعمال صالحة فتذهبها ولا يستفيد صاحبها منها وقد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها من كلام رجل رحمه الله تعالى هل تأتي السيئات على بعض الحسنات فتذهبها؟ فهذا من الادله التي ذكرها ابن رجل رحمه الله وغيره وهكذا أيضا من ترك صلاة العصر حبط عمله وأيضا كذلك من ذا الذي يتعل علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبط عمله، ودل كثير ساقها رحمه الله في الباب تدل على المقصود وأن بعض الاعمال الصالحة تاتي عليها بعض الاعمال السئية فتذهب بركتها ونفعها لصاحبها فهذا الشخص يعمل أعمال حسنة وأعمال جميلة يحبه الله ثم أعمل عمل بعد ذلك أعمالا مفسدة فأفسدت عليه عمله فمثله مثل صاحب هذا البستان جاء إعصار شديد فأحرق ذلك البستان ولم ينتفع منه لا هو ولا ذريته الضعيفه وأمثال القرآن كثيرة جدا هذا مثل عظيم كما سياتي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضرب مثلا لعمل رجل كان يعمل بطاعه الله في البخاري حاصل هذا مثل الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فهذه الامثله التي جاءت في كتاب الله وفي سنه رسول الله فمضربوا المثل بها لتعقل الناس والاعتبار والعظة والاستفادة منها وما اكثر امثال القرآن وقد كتب في الأمثال، كتب في أمثال القرآن، ومن له أيضا كلام جميل في كتابه إعلام الموقعين، له فصل في الأمثال. قال رحمه الله قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناق تجري من تحتها الانهار، وهذه الجنة مليئه بالثمار. وليس مقصوره على النخين والأعنب وإنما خص ذكر النخين والأعنب لأن فائدتهما أعظم وهما أعظم ثمار وإلا الله سبحانه وتعالى يقول له فيها من كل ثمرات له فيها من كل ثمرات هذا البستان الجميل وهذه الحديقه الغناء له فيها من كل ثمرات ولكن خص ربنا سبحانه وتعالى ذكر النخين والأعنب لأنه من أعظم ثمار النخيل تأتي بذلك التمر الجميل الذي لا يستغني عنه كهذا الناس فهو من الجسد الجسد، وهكذا أيضا العنب فهو جميل وفاكهة جميلة، فخصهم الله سبحانه وتعالى خص النخل والعنب لفضلهما وكسرت منافعهما كما يقول أهل التفسير فلكونهما غلا قوة وفاكهة وحلوة خصهم الله سبحانه وتعالى بذلك غلا. وقود وفاكه وايضا حلوة العنب وكذلك ايضا النخل الذي يخرجه وهو التمر حاصل هذه الجنة التي ذكرت فيها من كل ثمرات كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها ولكن خص ذكر النخيل والأعناب لنفعهما ولفضلهما وأيضا ما أشار إليه أهل التفسير أنهما غذاء وقود وفاكهة وحلوة هنيئا لمن كان عنده التمر في بلدي فيستفيدوا شكل جسد يتغدى من التمور والحمد لله كاد التمر يصل كل بلاد الآن مع تقارب البلدان، تقارب المسائل التي تنقل هذه الفواكه وغير ذلك فلا تكاد بلد تخلو من هذه الفواكه سواء كان من العنب أو من التمور سواء كانت موجودة فيها تزرع أو غير أيضا كذلك موجودة اي لا تزرع فيها فالحمد لله يصل الخير للناس جميعا إكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن الخير يصل إليهم جميعا وبسرعة, وبسرعة يقطف من تلك البلاد وواشر الطيران ينقله في لحظة فإذا به في البلاد الأخرى إذا به في البلاد الأخرى وباشر كم ساعات ويصل إليك وكأنه قطف في بلدك الآن وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد وكان قبله ربما ما يصل لبعناه ومشقة وربما يفسد في الطريق يفسد في الطريق بطول مسافة وعدم مسائل هذه الموجودة أما الآن الحمد لله ما يفسد مبردات كثيرة والحافظات كثيرة فيصل الحمد لله على اطيب ما يكون وعلى أحسن ما يكون وهذا فضل الله على العباد قال رحمه الله قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار هذه الآية متصلة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قوله تعالى ايود أي يتمنى يحب اشتهي أن يكون له هذا الشيء فقوله أيود المقصود بالود هنا التمني ومحبة هذا الأمر قال قوله تعالى ايود يعني اي يحب احدكم ان تكون له جنه اي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الانهار اذا كان بالجنه وكان يغص في البستان نخيل واعناب فهذا في الدوس وهو من اجمل البساتين اجتمع فيه اعظم الفواكه واطيب الفواكه النخل وكذلك العنب فعلى هذا ينبغي أن أهل الاسلام ان يعتنوا بزراعة ذين الفاكهتين العنب والتمر يعني شجرتهما أيضا كذلك النخل شجرة النخل وشجرة العنب ينبغي العناية بها لأن الله سبحانه وتعالى يضرب بها الأمثال ويخص ذكر البستان أو يخص ذين الثمرتين من ثمار كثيرة في البستان له فيها من كل الثمرات إشارة إلى هذا أن هذا فيه نفع العباد ينبغي العناية به والجنة مليئة بهذه الفواكه الجميلة كان هذه الفواكه التي أذرت الفواكه أو غيرهم لا عين رأت ولا أذن سمعت في الجنة قال والناس الآن صار يعني يبيدون شجرة النخل هذه ربما يحتاج يبعدونها ويبنون مكانها مساكن وغير محاجر ربما وفيها بركة لهم وفيها خير لهم لكن صارت شجرة النخل تبعد من بلاد كثيرة أو لا يعتنى بها بس وتمر بها وعدم عناية بها وهذه يفقدون به خيرا كثيرا على أنفسهم يفقدون به عوائد حتى من حيث الدنيا فإن التمر الآن الناس تعتني به جدا له مصانع وتصدير فهنيئا للدولة السعودية الحق في هذا الجانب فإن تصدر العالم صدر للعالم واليمن غنية بالتمور لكن ما في عناية ما في عناية من جهه الدولة بالتمور والا تجارة حتى من حيث الدنيا تجارة عظيمة جدا كم من تمور تصلين للناس في رمضان أمور هائلة أطنان تصل بالطيران وبالديلنات وبغيرها من هذه الحوافل التي تنقل مثل هذه الشحنات الضخمة تصل إلى أقطار المعمورة ما من قطر لو يصل من بلاد المملكة أو من غيرها بلاد العراق إن لم يفسدها الرواهض الأشرار من هذه الفاكهة الجميلة واليمن الحمد لله مليء بالأعناب ومليء أيضا كذلك بالتمور لكن عدم عناية الدولة وتضييق الدولة على المزارعين بهذه المحروقات لا يكاد يستطيع أن يشتري البرميل من ستين ألف أو إن كان بايام الرخص من نحو ثلاثين ألف يشق عليهم ولا شك لكن في تلك البلاد البرميل شيء سيطا كم البرميل ثلاثه الاف السعوديه او اقل برميل الديزل ثلاثه يمني في أخي اخر حمدي رخيص جدا جدا لذلك يشجع المزارعون على هذا ارخص من الماء صحيح الديزل و البترول هذه الوقود ارخص من الماء اذن تجد عنايه للزراعه اما المزارع عندنا يتعب هنا فتجد الكثير عرض عن الزراعه وذهب البحر والذي اغترب هي الكثير كثير من الاراضي بسبب تظهير الدوله صحها الله وعدم عدم التعاون معه وإلا المحروقات موجودة في البلاد اليمنيه البترون موجود والديزل أيضا موجود الحمد لله هذا من فضل الله علينا ولكن حصل تضييق من بعض العصابات على المساكين هؤلاء وكأنه شيء مقصود اسال الله ان يبدل البلاد خيرا صلى الله عليه علينا خيارنا ولعل هذا سيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى أن البلاد تعمر بالزراعة وغير ذلك ما ينفع الناس قبل ذلك بدين الله سبحانه وتعالى وطاعته قال قوله أن يود أحدكم أن يحب أحدكم أن تكون له جنة إبستان من نخيل وعنب زجر من تحت الأنهر له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أولاد صغار ضعاف عجزة وله ذرية ضعفاء أولاد صغار ضعاف عجزة ساكن لا يستطيعنا أن يفعلوا شيئا البستان أمانه أمامهم ويرونه وعجز يعجزون عن إعمار البستان وعن العناية البستان والدهم كما قال الله في حاله وأصابه الكبر صار كبير شيخا وعنده ذريه ضعيفه ما تقوم ببستان وابتلاهم الله أيضا كذلك بما سمعت وأصاب هاي أصاب أي أصاب هذا البستان وهذه النخيل والأعناب أصاب لا شك أن مثل هذا يحصل لهم الحسرة وربما يموتوا قهرا ربما يموت حسرة فيرى البستان ما يعمر الأولاد ما يستطيع انطعاف وهو أيضا كذلك السن قد أخذ فيه وعجز عن قيام ببستانه ثم زد على هذا يأتي اعصار شديد إعصار شديد يأتي على هذا البستان كي من أصله ويزين هذا البستان من أصله والله إن زوال الأعمال على الشخص أعظم من زوال هذا البستان فانه ياتي يوم القيامه يريد الحسنات يلتفت يمين وشمال وين الحسنات ذهبت عليه هذا اعظم حسره من صاحب بستان هذا أعظم حسره من صاحب بستان أو ياتي ويصل بحسنات عظيمه امثال جبال تهامه فاذا به هذه طالبه هذه طالبه هذه طالبه, طالبه وذهبت حسنات ومستفاد منها هذا لا شك أن الحسره تكون أعظم به من صاحب بستان هذا, هذا بستان يذهب يخلف الله ان كان رجلا صالحا في الآخرة إن لم يحصل الخلق الدنيا مع الإحسان يحصل في الآخرة، أما الأعمال إذا ذهبت خلاص ما في تعويض، ما في تعويض. تذهب عنك أعمالك وأنت ترى بعينك تأتي يوم القيامة صفر اليدين منها. والله إن حسرت هذا الرجل أعظم من حسره صاحب البستان هذا. قال رحمه الله، فقوله فاصابه إعصار وهو الريح العاصف التي ترتفع في السماء. التي ترتفع للسماء هذا معلوم الاعصار عند الناس ريح عاصف ترتفع تدور هكذا تكاد في السماء وهذا ما هي مجرد ريح فيها نار نسال الله ان يرسلها على الحوت الكلب هذا يرسلها على أمريكا ايضا يهينها به ودائما عندهم الاعصار هذا لا ما يخلو من بلدهم هذا الاعصار دائما تصيبهم مثل هذه النكبات الكفار لا والله يسلم بلاد المسلمين من هذه الإعصارات أما بلادهم مليئة بعد فترة تسمع الاعصار حصل عندهم قال وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمو عمود كأنها عمود وجمعه أعاصير فيها نار فاحترقت هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي يقول عمله يقول عمله في حسنه كحسن الجنة ينتفع بها كما ينتفع صاحب الجنة يقول الله عمله بحسنه كحسن الجنة عمله بحسن كحسن الجنة ينتبع به كما ينتبع صاحب الجنة بالجنة فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت فصار أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما يعود به على أولاده لان كان الأكل من هذا والرزق كان السبب من هذا من هذه الجنة فهو عن ما معا شيء أمحل, أمحل تماما ما عنده شيء ذهبت عنه الجنه هذه وهكذا صاحب العمال التي ظاهره الصلاح فيعمل المفسدات تذهب عنه ولم يجد هو ما يعود به على أولاده وأعظم ما يفسد العمل بالقلية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى يفسد العمل عمل جارح ويفسد ثلالث الإيمان الكفر بالله والمعاصي كما تقدم معكم أنها ربما أفسدت أعمال الجوارح كما في الأدلة التي أشرنا إليها ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا, أولاد ولا, ولا أولاده ولا أولاده هكذا ولم يجد هو ما يعود على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه نعم نفع الصغار. فبقوا جميعا متحيرين عجزة لا حيلة, لا حيلة بأيديهم أو لا حيلة بأيديهم كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرأي حين لا مغية لهما ولا توبة ولا إقالة لا إقالة لأنهم كفار قال عبيد الله قال عبيد بن عمير قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ترون هذه الآية نزلت فيمن ترون هذه الآية نزلت أي أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله أعلم فغضب عمر رضي الله عنه فما ما الذي أغضب عمر رضي الله تعالى عنه هل اغضبه عدم جوابهم بهذا الجواب أم شيء آخر أم شيء آخر الله أعلم فغضب عمر رضي الله عنه فقال قول نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء ابن من عباس حبر الأمة ودعا له رسول الله بالفقه في الدين وهذا انبرت الدعوة فإنه كان صغيرا وكان يدخله عمر مع الشيوخ لما رأى من نبوغه ولما رأى من فهومه الجميلة فكان يدخله مع الشيوخ فابن عباس كما ترون في مواقف كثيره يجيب وما يجيب الشيوخ ومنها هذا ومنها ايضا كذلك إذا جاء نصر الله الفتح هذا يدل على علمه رضي الله تعالى عنه والعلم ليس بالسن كما يقول ابن المديني لان أسأل ابا عاصم بن ابي داود او لان أسأل احمد بن حنبل أحب الي من أن أسأل أبا عاصم ابي داود فإن العلم ليس بالسن صحيح احمد كان أصغر منهم العلم له بالسن فأنا أسأل أحمد بن حنبل أحب الي من أن أسأل أبا عاصم بن أبي داود فإن العلم ليس بالسلم وابن عباس كان يقرئ عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل كان يقرئ ويعلم من تعلمون من كمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم من كان يقرأ عند ابن عباس عند معاد وعيب عليه هذا قالوا تقرأ على هذا الفتر خزرجي قال فإن آه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان كبير أدرك الجاهليه متقدم جدا متقدم فهو من كبار الصحابة من حيث السن أحكيه من حزام كان يقرأ على بن جبل هذا الفتى الخزرجي يقرأ عليه عيب عليه وهذا العيب الذي عيب عليه في غير محله فإنما قال أضاعنا الكبر أو كذا أو التكبر نحو كلامه أضاعنا الكبر أو التكبر ما يجعلنا نستفيد معنا كلامي رحمه الله رضي الله عنه هؤلاء كانوا يقرأ عليهم كبار أكبر منهم سنا وأجل منهم أكبر منهم سنا وبعضهم أجل منهم عبد الرحمن بن عوف أجل من ابن عباس فهو مبشر بالجنة مبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه كان يقرأ على ابن عباس وحكيم الحزام أكبر سنا أما أجل ما نعلم أنه أجل من معاد لكن أكبر سنا من معاد ويقرأ عليه وما يتحاشى وما يمنعه كبر سنه عن أخذ العلوم عن من هو أصغر منه وبهذا استفادوا وكما تعلمون في المقالة القديمه لا لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو دونه أو ممن هو دونه ممن هو أعلى منه ممن هو مساو له فلا يحصل له نبل وفائدة وشرف إلا بهذا الأمر ولا سيما إذا كان الصغير من أهل السنة وأما إذا كان من أهل البدع فلا يؤخذ عنه لا كبيرا ولا صغيرا يؤخذ عن أهل البدع فقال ابن عباس رضي الله عنه ما في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه ابن اخي قل ما يعرف ابن اخي قل قال ابن عباس رضي الله عنه يا امير المؤمنين في نفسي منها شيء قال عمر ابن اخي قل ولا تحقر نفسك عندك من منادى بحرف ندام حذوف يا ابن اخي قل ولا تحقر نفسك وهذا من باب تشجيع الأولاد وتشجيع أيضا كذلك طلاب العلم وكان شيخنا يكرر كثيرا ما ينبغي للسن أن يحتقر نفسه فالسن عنده خير كثير طالب العلم عنده خير كثير فلا ينبغي أن يحتقر نفسه ولا يحمله ذلك عن العجب وإنما على ان فتح الله عليه بشيء من العلوم فيزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى ولا يحتقر نفسه يقول بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه إن كان عنده الدليل يقول ولا يدخل على الناس بالعلم ابن أخي يقول ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا لعمل فقال عمر رضي الله عنه أي عمل قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمل المراء قال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل غني يعمل بطاعة الله بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق أعماله صلى الله عليه. قال قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد كما قال ابن كثير رحمه الله تنزلونها عن المراد منها قال قوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها وهذا لا يكون إلا لمن قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون والناس يتفاوتون في العلم الناس يتفاوتون في العلم فهم الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى ويتفكرون ويتاملون وتدبرون ويتفهمون هؤلاء الذين ينسنون المعاني على المراد منها ينسنون الامثال على مراد الله سبحانه وتعالى منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الحث على التفكر وفي الحث على النظر ايضا كذلك في الايات الشرعيه أو الآيات الكونيه الآيات المقرؤة والآيات المرئية يتفكر فيها العبد فإنها تحدث إيمانا عظيما عنده بالتفكر سواء كانت المقرؤة أو كذلك ايضا أيضا مرئية هنا.